إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب تثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، وكيف سواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبت slowly والامر يومئذ